نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إِذًا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا وياتون عليهم بسلطان دين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا